بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون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 وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ توم له بخازنين، وإن لنحن نحي ونموت ونحن الورثون، ولقد علمنا المستقدين منكم، ولقد علمنا المستأخرين، وإن ربك هو يحشرهم، إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حميم مثنو والجأن خلقناه من قبل من نار السموم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 نقسوا ان المتقين في جنات وعيون يدخلونها بسلام امنين ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسسهم فيها نصب وما هم منها بمخرج نبِّئَ عبادِي أَنّي أَنَّ الْغَفُورُ الرَّحيمَ وَأَنَّ عذابِهِ العذابُ الأليمَ وَنَبِّئُهُمْ عَلَى الظَّيْفِ إبراهيمِ إِذْ دخلوا عليه فَقَالُوا سَلَامٌ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُود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 قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمثرون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فاترب أهلك بقطع من الليل واتبع أجبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانضوا حيث تؤمرون وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَابِرَهُمْ هَؤُلَاءِ قَطُوعٌ مُّصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُون وَاسْتَقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْن قَالُوا أَوَلَمْ نُنَهْكَ عَنِ الْعَالَمِينَ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 إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة الظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبان بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون